aan de الحمد لله رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعلمون غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فيه <تصفيق> هدى للمتقين